الاسم الاب والابن والروح والخدر الاله الراحة التانية الفترة اللي بعد القيامة وجود السيد المسيح مع تلميزه لتبقى فترة صالحة للكلام عن الخدمة لأن فيها السيد المسيح كان بيعد السلاميس للسد وبالنسبة وجود هذا العدد الكبير من الآباء برضو حد نتكلم شوية عن الخدمة فليكن موضوعنا اليوم هو القوة في الخدمة في خدمة ضعيشة ما بتجيبش المسيح وفيه خدمة قوية يجيب نتيجة قوية وفعال وهو دلخنا يزيد الخادم الحقيقي هو خادم قوي في خدمة يلاحظ جميع الناس هذه القوة في الخدمة لابد يكون قوي لأن الإنسان هو صور الله ومثاله والله قوي الناس بيثكر الوداع والسواضع يعني يرى إنسان بعيف وكأنه جثة حامدة ما بيجبش نتيجة لأ لازم الإنسان يكون قوي في شخصيته وقوي في خدمته والقوة غير العلم قوي في شخصيته وقوي في خدمته لأن الله نفسه قوي وإحنا لما بنصلي الصلاة الرسولية بنختتم عبارة لأن لك القوة والمال وفي أجواء الآلام كنا بنخاطب ربنا بهذه الآفارة سوق يعني لك القوة كنا بنقول قوتي وتسجحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا تاغون من فائزم بيئة الشزء. قوتي وتسجحتي هو الرب فإحنا عايزين الإنسان يكون قوي لأن الله قوي الله كان قوي في عملية القلب وقوي في الرعاية وقوي في المعجزات وقوي في القيامة وقوي ايضا في المغفرة لم يسمع حسب خطيانا ولم يجازنا حسب اسامنا في المزهور 103 وربنا له قوة الخلاص سواء الخلاص العادي زي ما قال قوية وبالزراعة رفيعة عمل خلاص شاء البحر الأحمر قوي في كل حال، فعشان احنا نبقى الصورة الله ورساله لابد ان نكون اخياء الكتاب المفدس يعطينا صوراً عجيبةً عن القوة. داود النبي مثلاً كان إنسان قوي حتى في طفولته وصبوته. راعي هجم على الرعية أسد ودب. هجم هو على أسد ودب. وخلص الشاه من ثم الأسد. قوة إيه؟ وقيل عنه ان هو كان جبار بأس ووقف امام جولياد في قوة وقال لا قلب احد بسببه وقف اصابه قالوا انت تأتيني بشفه رمس انا اكيد بقوة رب الجنود اذا كان انسان قوي وكان انسان لا يعرف الخوف وبيقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شره لأنك أنت مال وأيضا كما كان قويا بهذا الشكل كان قويا في صلاته كما يظهر في المجامير وكان قويا في احتماله بالنسبة لعلاقته مع شاول الملك وكيف احتمع لهذا الملك في قوة احتمال عجيبة وكان قويا في عاطفته، كما بك على اتشالوم ابنه اللي اهاد حرب ضده واراد ان يأخذ منه المملكة وظل يبقي ويقول يا اتشالوم يا ابن يا يا ابن يا ليسني متعوبة معك وكان قويا في توبته من الصعب أن نجد توبة زي توبة دووت، توبة قوية فيها الدموع وفيها انتحاق القلب خطيئة أمامي في كل حين بللت فراشي لدموعي إنسان قوي ربنا عايز ناس أخياء روح تتكرو الضعف ده نعمل ودعا من نعمل من الابتباع لا المسيح كان مجيء متواضع وكان قويا حيضا نسمع في مجيء السيد المسيح ان الذي سبقه ليعد الطريق قدامه كان رجل قويا جدا هو يوحنا المعمدان قيل عنه انه جاء بروح إلهية وقوته وإيليا كان من أقوى أنبياء العهد القديم من أقوى أنبياء العهد القديم لحتى لما أغلق السماء فلم تمطر 3 سنين و 6 أشهر 14 قال لا يكون مطر ولا قلم من السماء إلا عند قولي اللي عنده قولك أيه عنده قول كان قبار كان قوي وجه يحنى المعنجان بروح إيلية وقوته كان قويا كرجل من رجال البرية عاش ثلاثين سنة في البرية قوي في نسكه وقوي في وحدته وقوي كابن للجبال وكان ايضا قويا في قيادته للناس للتوبة فكان يأتي الناس بأعداد كبيرة جدا جماهير من رجال ونساء بيجوا يعسندوا منهم معترفين بخصاياهم واحدى الصريق لربنا بقوة كان صوت صارخ في البرية اعده فريق الرب وكان خوي في انه لا يجامل احدا وكان خوي في توبيخه للفريسيين والالصدوقيين قال لهم يا اولاد الكفاعي يا اولاد الشياطين من أراكم أن تهربوا من الغضب الآث قد وضعت الفأس على رأس الشجرة كل شجرة لا تصنع ثمر ديجا تقطع وتلقى في النار كان قويا كان قويا في شراء ذاته وقويا في توقيقه ومطبخ الملك يرود سنافه وقال له لا يحل له أن تأخذ امرأة أخيك رجل قوي جايم داودي يقول تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخذ الرجل رجل قوي يقتع رسل كيف يأخذ لكن كان قويا في النطق بالحق بل كان قويا في اصداعه في قولي عن السير المسيح ينبلي أن ذات يجيل وإني أنا أنقص كان قوي في استداعي لما بيقول يأتي بعد من صار خجاني من هو أخوى منه الذي لست أنا مستحقا أن أنحني وأحل سيور هزائه رجل قوي وجاء السيد المسيح أيضا قويا كان قوي في تأثير وفي وعظ وفي شلمات العزة الذي قالها على الجبل في آخرها وبهتوا من تعليمه لأنه كان يكلمهم بالسلطان وليس كالكتبة يتكلم بالسلطان كلامه له هو وله سلطان على الحجور <تصفيق> في ناس يتكلمه وكلامه ما يجبس النتيجة لذلك سيد المسيح كان خويا كان خويا في إخناعه وفي ردوده قوي في إخناعه وفي ردوده لما دخلوا معه في مناقشة عمل الخير في الثبوت تكلم بقوة قال لهم لو واحد وقع خروفه والأحمر في يومته يقيمه ولا لا ضروري يرد عليه انهم لما انتقدوه قال انه بيدنس فعل الاشرار والخطا اللهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب للمرضى ما جئت الابو اضرارا بل خطاطا الا التوبه رد قوي ومقنع ما يرد عليه لما سألوه عن الجزية بتصعى لخيصر ولا لا وشاف العملة وعليها سورة خيصر قال لهم اعطوا ما لخيصر لخيه الله لله رب قوي ما عرفوش رد عليه لما دخل بيت ذكى العشار قال لهم أليس هذا ابن إبراهيم ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما تهلك كان قوي في ردوده قوي في ردوده لما كانوا يسألوه عن المسيح وابن من هو تقول ابن داود طب لماذا يدعوه داود ربًا بقوله قال الرب لربي اجلس عن يميني. يبقى ايه معرفوش رب لما عراد الصدقيون الذين لا يؤمنون بالقيامة ان يحرجوه في المرأة التي تزوجت سبعث اخوة بالتوالي واحد بعد موت الثاني وأقول لمن تكون في الأبدية قال لهم من الأبدية ما في الزواد يكونون كملائقة الله في السماء وقال لهم ربنا بيقول أنا إله إبراهيم مشحاق ويعقوب ليس هو إله أبواد بس هو إله أحياء اما ذا الاله احياء يبقى زي ما بيقومنوش بالقيامة رد قوله لذلك قيل في اخر اصراحة 22 من اثنين مادة انه اسكمهم لم يستطيعوا ان يقلموه او يسألوه بعد ذلك كان قوي في كلامه وكان قوي في شعبيته من تأشير تعليمه كان يدعه القلوب في الحكاية الزكة كان الناس بيتحموه في خمس خمسات والثماثين كان يابرجالة بش خمس ثلاث غير النساء والأفطار في معرضة شفاء المسلوب البيت مشهم أدروش الناس يخشوا أحيانا كان الناس يقومون يقفل سفينه في البحر ويكلمون لعشافة كان قوي في شعبيته ولذلك كثير كان السادق والسابيسون يرودون أن يقبضوا عليه وكان يخافوا من الشعب قالوا الكل قد صار وراءه كان قويا في حبه هكذا أحب حتى بذل حب حتى نفسه على الصليب ومات عنه وحمل خطيانا بدلا منه ده الحب العمل بل كان قويا في طاعاته من الآن أطاع حتى الموت الموت الصليل عشان كده أثنى بنرى صفة القوة صفة بارزة في السيد المسيح وفي اذبوها الانام نسبحه ونقول له لك القوة والمجد اول صفة نقول له ليك القوة احنا عارفين ان انت الناس هكرين انهم صلبوك ان عليك او انت ضعيف امامهم احنا عارفين ان ليك القوة والمجد لهذه القوة أراد أن السلاميذ يخدمونا بنفس القوة فقال لهم لا تبرحوا أوروشليم حتى تلبتوا قوة من العالم ما تقدروش تخدموا من غير القوة دي طب والقوة دي نخد أمس لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض أدّهم التعليم وأدّهم الرموز والنبوات وأدّهم الصلذى لكن قال لهم تنقسكم القوة لا تخدموا شغل بالقوة هذه القوة اللي احنا عايزينها للخدام القوة التي تملأ الكنيسة من المؤمنين ومن محبي الله القوة اللي تنتصر على الارتقات والبدع القوة التي تشبع الشعب بالتعليم القوة التي تقود الناس الى الزوغة القوة دي وجدناها من اول يوم في المسيحية يوم حلول الروح القدس الخضر عالتلاميه عزة واحدة الابوليس الرسول امن ثلاث سلاف واكمره ثلاث أم. مش أم. دمهم. آمن ثلاث أمن ليش غيروا مذربهم دعاً مغيروا دنهم آمن ثلاث ثلاث وعثمت بعد معجزة شفاء الأعرض بقوا خمس ثلاث بعدين بعد كده يقول جماهير ورجال ونساء في نفس الإصحاح بتاع الفن في أعمال في اخره يقول وكان الرب في كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلطون في كل يوم ناس ينضموا الكنيسة حاجة تحزن لما نسمع ان الناس في كل يوم يختاروا اشخاص يسيبوا الكنيسة ينضموا الوائف اخرى تضحك عليهم الفدع والطوائف. لكن ده كتاب يقول في كل يوم كان الرب يضم للكنيسة الذين يخلطوه كل واحد من الاباء الكهن يريد يقيس خدمته على هذه الآية اعيدها تاني يريد كل واحد من الاباء الكهن يقيس خدمته على هذه الآية كان الرب في كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون السيد المساء قال لي ربنا كده الذين أعطيتني حفظتهم في إذنك لم يحلط منهم أحد إلا ابن الألاج لكي يتم الكتاب فأنت لما يكون عندك الناس تحافظ عليهم واحد واحد لا يحلط منهم أحد ومش بس لا يحلط تضم في كل يوم للكنيسة الذين يخلصون نبص نبص كان عندهم قوة في المجاهرة بالإيمان قوموهم الرؤساء والقالة قالوا لا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس وكانوا يجاهرون بالإعلان بكل مجاهرة بالأمانة الصاحر آية عشرين قالوا نحن لا يمكننا إننا لا نتكلم بما رأينا وتمعنا أهم عوض يقول الكتاب إيه؟ إنهم بقوة عظيمة بقوة عظيمة كان الرسل يشهدون للقيامة بقيامة الرب يسوع ونعمه عظيمه كانت على جميعهم لما نزل الرسول الاس 10 كده قاموا للرسول فيما بعد اجار بيت في روما وكان يستقبل الناس إليه بكل مجاهره بالامانه جاري برضو في خدمتك بالآية دي بكل مجاهره بالامانه الجعب منهم رؤساء اليهود فقالوا لهم قالوا لهم أما كلمناكم وأنهلكم ويكوز داخل الحداد وهقد ملأتم هورشين لتعليمكم وتريدون أن تجربوا علينا دم محزة إنشاء ملأتم هورشين لتعليمكم ملوها ايه واسط الضغوط واسط الاصحاق واسط الحقس والظلم والجلب ما لقوا قرشين بتعلمهم وبعدين ما رأى في قوة الانتشار هذه حتى في رسامة الشمانسة السبعة شوفوا كتاب بيقول ايه وكانت سلمة الله تنمو وكانت سلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشريم وجمهور كبير من الفهم يطيعون الإيمان يعني فهمة اليهود كانت كلمة تلحم جموع وعدد التلاميذ يتفاقم جدا وجمهور كبير من الكهنة يدخلون في الشماع. لأي جبروت ده قوة في الانتشار وقوة في المجاهدة وقوة في الاحتماء خذوه في السجن. وخرجوا خريحين لأنهم حسبوا مستحقين أن يهانوا من أجل اسمه. اتشجموا ومالوا اتجلدوا ومالوا الناس عندهم قوة في الاحتمال يخرجوا من السجن ومشار وقوة في المعجزات وقوة في الصلاة ولما صلوا فزعز على المكان من الصلاة لعشق وقوة العلاقة مع ربنا ونعم عظيمة كانت عليهم زي ما ربنا قال في سفر إشعياء النبي أربعين وستين وأما منتظر رب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كمسور يمشون ولا يعيون نجلهمش أعياء نازل يجددوا قوة أنا هجدين القوة جيه اللي ابتسار في ولما ومشوهم بيقولوا الذين تشتتوا من جراء الإصهاد جالوا مبشرين بالكلمة يعني وهم قاعدين بيبشروا تشتتوا برق جالوا مبشرين بالكلمة وبعدين بس لقيلنا كلمة ربنا انتقلت من رشلين إلى السامرة إلى انفاتية إلى كل الشرق الأوسط جنوبا إلى مصر شرقاً إلى الأراق والهند شمالا إلى أسل الصغرى إلى خبرص إلى بلاد النونان إلى روما إيه الجبردة في ثلاثين سنة بدأ كبر هذا الانتشار وانطبخ عليهم قول المزمور الذين ليس لهم قول ولا كلام الى اخبار المسكونة بلغ منطقهم والواحد كده يبقى خادم وينام ويصحوه الملائكه للسماج ده قال لك ايه ده لك ايه مش بقول الكلام ده بس على نوصل على الخدام ايضا في خادم يخش الكنيسة يملأ الخدمة شو من النار يملأها حرارة يملأها خدمة يملأها عمل وفي خادم يخش الكنيسة زيه زي قلته وربما قلته أحسن لأن كان يجي واحد أفضل منه إيه المسألة لازم الخدمة تكون بقوة لازم الخدمة تكون إيه بقوة مش بس ثانون اجتمامك ازاي السفنون اول شماس حصل ايه كان مملوء من الايمان ومملوء من الروح القدس ومملوء من الحكمة كان يصنع جاهب ايات الشعب ووقفوا الصاد وثلاث مجانع يحاورون السفنون ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به سلك مجامع من مجامع الفلسفة لم يستطيع ان يقاوم الحكمة ولا الروح اللي بيتكلم به حتى ملمسه يقولك شخص عليه جميع الجالسين في المبنى ورأى وجهه كأن وجه ملاك او الجباروت الجبروت الخدمة ده الجباروت في الخدمة الخدمة القوية اللي تشعل على وعي قديسه والطينوس يقول للروح القدس حل عليهم شأنها من نار والنار دي انتشرت في الارض كلها فاذا العالم كله قد اشعل نارا العالم كله يستعى الناس الروح القدس الناري اللي بيشتغل في الواحد في واحد ما بيخدمش خاوص وواحد بيخدم خدمة كايف لانا وخدمة عيانا وخدمة غمدانا وخدمة مش جايبة من يكيد ليه من سواخد نفس الروح القدس طب وبعدين كان الروح القدس يعمل في الرسل بخوة عجيبة السابق اللي قال كقصة من فزك ان شير المسيح لما صعد للسماء استقبلوا دول قالوا له يا رب نشرت الإيمان في العالم كله قال لهم لا طب نشرته في اليهودية كلها قال لهم لا نشرته في الرسلين كلها قال لهم لا قال لهم ما لعملت ايه قال لهم كونت 12 واحد وملفهم من النعمة والخدمة من نبوح القدو وملوا الدنيا إيماني ملوا الدنيا إيماني لأن يخدوا قوة من ربنا بالقوة دي بوليس الرسول يقول أستطيع كل شيء نزيح الذي يقوينه استطيع كل شيء وما الدنيا الجنة ايمان ماله الجنة ايمان لأنه خده قوة من ربنا بالقوة دي بقول استدرسول يقول استطيع كل شيء نجيح الذي يقوينه استطيع كل شيء مين اللي يقدر يقول استطيع كل شيء يقولها بولرس الرسول ده المسيح نبطه في مجيل مرقص بيقول كل شيء مستطاع للمؤمن لازم يكون في قوة ايمان قوة ايمان تنقل الجبال خدمة تكون بقوة لكن خدمة همدانة وتعبانة وعيانة لا، ليه ما تنتعش مش دي الخدمة بتاعة ربنا ده واحد روح منطقة يشعل للمنطقة كلها الروح الذي فيه ينتشر وسط الناس يخدم بخوة بورجة الرسول ده جه متأخر خارج لكن كان من الاثناشر ولا كان من السبعين ولكن من اللي عاصروا السيد المسيح قبل صلبه ولا حد ده كان مضحب لكم وأول ما دخل دخل بخوص سفر أعمال الرسل نلقى فيها بطرس ويوحنا وشوف نكتير أول ما جاه بولس نسيب سفر أعمال الرسل لوصف خبنكم ويحن على طول وطلع ده يشتغل ما كانش حته ما اشتغلش جيت اشتغل في اورشيد واشتغل في انتر و في قبر واشتغل في اصل الصغره واشتغل في بلاد اليودان واسس في مدينه روما ايه الحكايه دي وقال, وقال وانا تعبت أكثر من جميعهن. تعبت أكثر من جميعهن. ولكن لست أنا بل نعم الله العاملة معي. تعبت أكثر من الكل. وتعبت أكثر من الكل مش بس في القراءة والتفصيل، لحتى في الاحتمال بيقول إيه. الأطعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر في الميتات مرارا كثيرة من اليهود خمس مرات قبلت أربعين جلد إلا واحدة ثلاث مرات ضربت بالعصي، مرر جنس ثلاث مرات انكسر الضي الشفينة ليلة ونهارا قبيت العمر بأسفار مرارا كثيرة بأخطار سيور بأخطار لصور بأخطار من جلس بأخطار منه راجل دخل بجد القوة في الخدمة دعني أيضا من جدية في الخدمة واحد جاد في خدمته ما مفيش دقيقة يغر عليه إلا تكون دقيقة من أجل الملكوت يضم فيها كل يوم للرب الذين يخلطون هذه القوة اللي احنا عيدنا قوة في الخدمة الفنزية وقوة في الخدمة العامة قوة في الكلمة قوة في الكراجة قوة في محبة الناس وفي التضحية من اجل الناس وبالغزل من اجل الناس وقوة في التأخير وقوة في الصلاة وقوة في الاستخداد وقوة في الزهر وفي الرعاية قوة الشرطية قوة الشرطية بولت الرسول وقت أسابه في لكس الوالد ده الوالد وهو مشبول أسابه وقفير لما تتكلم عن البر والديلونة والتعاصف يرتعب فيك يرتعب فيك أصاد المسجون اللي بيتكلم قال له تبروح بالله اخدروك ما يتكلم يحلم تتكلم أصاد أغرباش الملك فبصل للملك كده وقال له هتؤمن أيها الملك أغرباش بالأنبياء أنا أعلم أنك تؤمن قالوا بقليل تقنعني عن قصير مجيحية ده الملك للعلم ده غروف شفية قوية لا ترتعش ولا ترتعد ولا تتردد ولا تخاف إنسان قوي ده القوة اللي عايزنا ربنا مننا نخدم بقوة احنا بنحتفل لعمل الأباء الرسل وكيف كان السيد المسيح يعدهم للخدمة وننتقل إن شاء الله لعيد العنصرة ونبدأ مرحلة أخرى من الخدمة نرجو أن تكون قولية الصدام